فَإِبٌنًا عَابِدُونَ حَامِدُونَ ذَائِعُونَ اللَّهُ يُؤْنِذُ فَجِيدُهُ أَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَنْعُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِنَّهِ لديكينا ولو كانوا قليلا قربا <تصفيق> أصحاب الدعيم وما كان استغفار إبراهيم த